أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما حقيقة الدعوة الوهابية؟ من يذكر لنا من الإخوة الثلاث الفوائد التي يستفيدها من زار القبور وما هو الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقال عند زيارة القبور نعم الذي تفضل يا والد ها؟ جميل الامر الأول أن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة والأمر الثاني عندما يذهب إلى القبور ماذا يفعل يدعو يدعو لهم فهذه الفائدة الثانية الإحسان الإحسان إلى الميت بالدعاء له. طيب عندما يزور القبور بزيارته لها على وجه مشروع ماذا يكون قد فعل فعل أمرا مسنونا فيؤجر عليه هذه ثلاثة أمور أحسنتم جزاكم الله خيرا على ما يتعلق بزيارة القبور ماذا يقال عند الزيارة السلام عليكم نعم من المؤمنين نعم وإن ان شاء الله بكم نسال الله لنا ولكم العافيه هذا هديه لك نعم ما السؤال احسن الله اليكم يقول ما حقيقه الدعوه الوهابيه الدعوه الوهابيه اولا هذا اللقب هو لقب صلح عليه خصوم دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وارادوا أن يوهموا الناس أن هذه الدعوة التي اصطلح هؤلاء على تسميتها بالوهابية دعوة محدثة وعمل جديد ومذهب محدث ومخترع وأن هذا الإمام جاء بأمور لا أصل لها ولا أساس بقصد التنفير عنه وعن دعوته رحمه الله تعالى وغفر له لكن من يتجرد من هذه الدعايات والدعاوى الزائفات وايضا من يتجرد من الهوى والأهوى المتبعات وينظر في حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجد أنه رحمه الله ما جاء بشيء جديد ودعوته كلها إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام خذ مثالا كتابه التوحيد خذ مثالا كتابه التوحيد كتاب التوحيد كله آيات وأحديث فقط يقول الباب الأول ويضع عنوانا ثم يأتي بآيات وأحديث ثم ينتقل إلى الباب الثاني والثالث والرابع على طريقة المحدثين القدامى رحمه الله تعالى فكانت دعوته دعوة إلى كتاب الله ودعوة إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى نفسه ولم يكن يدعو إلى حزب ولم يكن يدعو إلى تنظيم معين وإنما كان داعية إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وخصوم أخذ يبثون عنه دعايات كاذبه والحديث في هذا الامر يطول لكن ساضرب لكم مثالا سأضرب لكم مثالا يتضح به المقصود كنت مرة في دولة من الدول فجمعني السير بان ركبت سيارة أجرة وكان بجنبي أيضا رجل سبقني إلى تلك السيارة راكب وجهتنا واحدة فجرى بيني وبين الحديث هو الذي بدأ قال الوهابية يكرهون آل البيت ومحمد بن عبد هذا الرجل وذكر الفاظ سيئه يكره آل البيت ويسب آل البيت وجاء بكلام عجب وانا ساكت استمع اليه لما انتهى قلت له سبحان الله محمد بعد وهاب يسب البيت قال نعم قلت سبحان الله عدت له مره ثانيه قلت محمد بعد وهاب يسب البيت قال نعم قلت والله سب البيت جريمه سب البيت جريمه عظيمه وويله ثم ويله من يسب اهل البيت من الذي يتجرأ ان يسب اهل البيت <تصفيق> ثم رجعت مره ثانيه قلت محمد بعد وهاب يسب البيت قال نعم يسب اهل البيت كنت تعوذ بالله هذه جريمة هذه كيف يا مسلم يصب أهل البيت هذا أمر سيئ ثم التفت له مرة ثالثه قلت لها وين وجدت أن يصب اهل البيت أي كتاب من كتبه أي رسالة من رسائله قال لا معروف قلت لا أصبر المعروف هذا حدده لنا لأن سب أهل البيت هذه جريمة عظيمة فإذا كان يسب اهل البيت أريني حدد الكتاب وقلت له أنا وصارحك أنا أكثر كتب الشيخ قرأتها وما رأيت في واحد منها اطلاقا لفظة ولا بشيء خفي جدا في سب لاهل البيت ورأيت في كتبه مواضع كثيرة جدا فيها الثناء على آل البيت وبيان مكانتهم وبيان فضلهم وبيان منزلتهم حتى إن ناحي طلبه العلم ألف رسالة قيمة بعنوان جهود محمد عدوهاب في الثناء على آل البيت نقل أقوال كثيرة من كتبه في الثناء على آل البيت له فأنت حدد لي فين هذا السب الذي تقوله لآل البيت الذي في كتب محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى ثم أشركت سائق التكسي معنا قلت له ايش رايك قال نعم صح كلامه اخرج من قلت انا مستعد لك ادفع لك المبلغ الذي تريد لان اخرجت لي نص واحد من كتبه انه يسبل البيت سكت قليل ثم التفت الي قال يعني هو ما يسبل البيت التفت الي قال يعني هو ما يسبل البيت قلت سبحان الله انت الان تجزم وبصوت عالي وبنبرة قوية وتقول إنه البيت والآن تلتفت لي وتقول هو ما يصب على البيت أنا أريد أن ننبه قلت له أنا أريد أن ننبه كإمر مهم جدا انتبه له والله ستقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ويسألك عن هذا الكلام والله الافتراء على عالم من علماء المسلمين والتكلم والجرأة على علماء المسلمين العلماء لحوم مسمومة فإذا كنت تتكلم هكذا بدون دليل وبدون مستند لا تظن أن كلامك هذا ينتهي والله ستقف يوم القيامة ويكون هذا الإمام خصمك بين يدي الله سبحانه وتعالى إما تكلم بعلم ودليل ومستند وإلا اسكت بحلم ما الذي يحوجك أن تقول أنه يقول كذا قلت وأنا سأعطيك الآن فائدة ستكون مدهشة بالنسبة لك Muhammad bin Abdul Wahaab Rizqah Allah Aulad Do you know what his name is? I'll remember you Aulad Aulad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahaab Ali Al-Hasan Al-Hussein Fatima Abdullah Ibrahim Abdul Aziz This is the name الحسين حتى في بعض الكتب يقال ان كنيه ابو الحسين رحمه الله علي والحسن والحسين وفاطمه وعبد الله وابراهيم هؤلاء كلهم على البيت الا عبد العزيز فقط هو الذي اسم معبد لله سبحانه وتعالى فشخص يسمي اولاده كلهم باسماء البيت علي والحسن والحسين وفاطمه وعبد الله وابراهيم هذه اسماء اولاده وهذه الأسماء باقية حتى يومنا هذا في أسرته إمام المسجد النبوي اسمها الشيخ حسين لأن الشيخ رحمه الله من حبه لآل البيت سمى أولاده بأسماء آل البيت ثم يأتي خصومه ويدعون زورا وكذبا يقول ما يحب آل البيت وأن عدو لآل البيت وأن يسب آل البيت كبرت كلمة تخرج من أفواههم اي يقولون إلا كذبا فهذا كله من الكذب والافتراء على هذا الإمام رحمه الله الرحمة الواسعه أيضا هذا قلت لكم مثال من ينظر كتبه الاخرى رحمه الله من ينظر الدعاوى التي نعم من ينظر الدعاوى التي تدعى حوله يجدها كلها من هذا القبيل خصوم واعداء كذبه فجره يكذبون عليه ويروجون الأكاذيب بين العوام فيصبح بعض العوام يخاف ويظن أن هذه دعوة لغير الحق والهدى ويجعلون الناس يبتعدون عن كتبه أو عن سماع اقواله رحمه الله وهذه طريقة أهل الباطل فشيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله إمام مجدد وعلم مصلح نفع الله عز وجل بدعوته ونفع الله بكتبه ومؤلفاته ونفع الله عز وجل بتلاميذه وانتشرت دعوة التوحيد والإخلاص لله عز وجل في انحاء الدنيا وهذا كله من الخير الذي قيضه الله سبحانه وتعالى لذلك الإمام رحمه الله وغفر له وجمعنا به وب الصالحين من عباده في جنات النعيم نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا أجمعين سليمة لعباده المؤمنين وألا لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تزق قلوبنا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 وآله وصحبه ونبه أن الدرس غدا سيكون في كتاب العودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على صلى